أَنِ <تصفيق> ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يطيب الله وعده ولا لن أكثر يَعْلَمُونَ ما هم واحدون أولم يتذكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا للحق وأدل مشلما وإن كثيرهم من الناس برقا it oh, really? ثم كان عاقبت الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا فيها يستهزؤون Allah يلوا خلفة ما إليه يوم تكون مستارة يغلق <تصفيق> المدرمون يحبرون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْأَوْرِقَاءِ الْآفِرَةِ لَهُلَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فسبحان الله حين كنسون وحين يصبحون وله الحمد في الزفاة والأرض وعشيا وحين تغذرون يخرج الحي من البيت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد منتها وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَاسِيَتُم مِنَ الَّتُنَشِّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَهْلِكُمَّ أَسْوَادًا لِتَسْتَوُوا إلَيْهِ أَلَوَجَعَبَ يَبْعَثُ الْعَالَمَةَ الْعَالَمَةَ وَالْعَالَمَةَ ذلِكَ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَإِنَّ آيَاتِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَازِلُ من آياته يريكم الضرب صرفا وطبعا وينزع من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ الْمَآءُ وَالنَّبْتُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا نَادَاكُمْ دَاعِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ لَئِنْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ فَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ والأرض وَالْعَزِ وَالْجَلالُ وَالْإِكْرَامُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَمَا وَاسِعُهُ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَلِيمُ a uh -huh. أضل الله وما لكم من ناصرين فاكم ودهك للدين حنيفا فقرة الله الذي فقر الناس عليها لا تبدين لَهُ الله ذلك أكثر الناس لا يعلمون بنيهين ليلة وانتقوا وأخيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين طربوا دينا وكانوا شرعا كل حز بما لديهم فرحون. إذا مثلنا فضرهم تعرف فظلمني بيدا إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منه برحمة Let's go on وَعِزَّ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ دَكَانِ تُعِيدُونَ عِنْدَ الله فَهُوَ لَائِقُهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِخَالِقِينَ My God. من كثر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليرجي الذين آلموا وعلموا الصالحات من صبره كَاثِرِينَ وَلِلآيَاتِ أَيُّ يُرْسِلُ مِن بَشَرٍ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَثِقُ نُرْحَمُهُ وَلِتَغِيْرَ يَنْقُضَ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتَزَكَّى وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاشْكُرْهُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى وكان حفظا علينا كل المؤمنين الله الذي يرزب الرياح تزهير سحابا فيدفقه في السماء كيف يشاء في السماء قومي الى الله فاذا اقام من, من عربي وهو على كذب شيء قدير ولئن أرسلنا لي حزن فرأوه فرأوه فرأوه ضد من بعده يكون فإن لا تسمع الموتى ولا تسمع ولكنكم فلنتم لا تعلمون فيرمي الله يفع الذين ظلموا معتراتهم ولا هم يستعفرون لكفروا من أنتم إلا مبطرون فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حسور ولا